أَلاَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَلاَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَلاَئِكَ هُمُ المفلحون أولئك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 إكَ عَلَهُ دَم مِ الرَبِّهِ وَأُنَ إِكَهُم المُصِْحون أُل إِكَ عَلَهُ دَم مِ على أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون أولئك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 ألك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك إك لَهُدَممِ الرَبِّهِ وَأون إِكَهُ المُصِحون أل إكَ عَلَهُدَم مِ الرَبِّهِ وَأونَ إكَهُم Elahe demir Rabbim ve elaik, hım Muflihun. Elaik, elahe demir Rabbim ve elaik, hım أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ülâik ala hûdâm, rabbihem ve âlâyik hûmûl mûslhûn. Ülâik ala hûdâm, rabbihem ve âlâyik hûmûl اِكَعَلى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَنَائِهِمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ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 أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.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 من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقَّذينَ يؤمِنونَ بِالغويبِ وَيُقمونَ الصَّلاَ وَبَِّا رَزَقَنَاهُمْ ي فِقَُّذينَ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 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون.الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون.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 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون.الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون.الذين <تصفيق> يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون.الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم يفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقون.الذين Huda'lıl Muttakin, Huda'lıl Muttakin, Huda'lıl Muttakin, Huda'lıl Muttakin, Huda'lıl خ الم huد المَّ huد لل الم huد الم خد Huda lil Muttakin, Huda lil Muttakin, Huda lil Muttakin, Huda Huda lil Muttakin, Huda lil Muttakin. Zalik al Kitab la Rıb fihi, Zalik al Kitab la Rıb fihi, Zalik la Zalik <Sessizlik> al Kitab la rıb fihi. Zalik al Kitab la rıb fihi. Zalik al Kitab la rıb fihi. Zalik al Kitab la rıb fihi. Zalik Zalik <Sessizlik> al Kitab la rıb fiih. Zalik al Kitab la rıb fiih. Zalik al Kitab la rıb fiih. Zalik al Kitab la rıb fiih.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 Zalik al Kitab la rib fihi. Zalik al Alif Lameen Alif Lameen Alif Lameen Alif Lameen Alif Lameen, mm. Al Alif lam Alif Alif Alif lam mim alif lam -mi. Alif Lam Mien Alif Lam Mien Alif Lam Mien Alif Lam